وَإِذَا نَقُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ خَسِرْتُمْ ۚ أَنْتُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ